الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وبه تبدأ المجموعة الثانية من أشرطة هذا الكتاب مسجلة على أشريطه من فئة تسعين دقيقة يقرأها عليكم الدكتور محمد السبيجين فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيره قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ثم اعلن في الرابعه فدع الناس إلى الإسلام عشر سنين إيوا في الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاب ومجنه وذي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنه فلا يجد أحدا ينفره ولا يجيبه حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا به العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا قال وكان من يسمى لنا من القبائل الذين اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بن عامر بن صعصعه ومحارب بن حفصه وفزاره وغسان وبره وحنيفه وسليم وعبس وبن الندر وبن البكاء وكنده وكلب والحارث بن كعب وعذره والحضارمه فلم يستجب منهم أحد وكان الناس صنع الله برسوله أن الأوسى والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرجوا فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه إليه وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتيه من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال اياس بن معاذ وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير من جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف وانصرفوا إلى المدينة فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم سته نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو امامه أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينه فدعوهم إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام فلما كان العام المقبل جاء منهم إثنى عشر رجل الستة الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن حارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس وقد أقام ذكوان منكه حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن ويزيد بن سالبة وعب الهيثم بن تيهان وويمر بن مالك هم إثنى عشر وقال أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنه وأكاظ يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مدرى أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لن يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهض من المسلمين يظهرون الإسلام وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقد فقال له عمه العباس يابن يا أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله علام بيوك قال تبايعوني على السمج والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنفروني إلى قدمت عليكم وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأمنعكم ولكم مجنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا من أهل يثرب إن لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعبكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فيروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا يا سعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرب يعطينا بذلك الجنة ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن ام مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل فنزل على أبي أمانة أسعد بن زراره وكان مصعب بن عمير يامهم وجمع بهم لما بلغوا أربعين فاسلم على يديهما بشر كثير منهم اسيد بن حضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جمعوا من الأشهل الرجال والنساء إلا أصير عمر بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد واسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجده فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب إلى مكة وآثى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأذرهم فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم وكان إذاك على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة إسمه عشر نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعباده بن الصامت فهؤلاء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وسيد بن الخدير وسعد بن خيثمه ورفاعة بن عبد المنذر وقيل بل ابو الهيثم ابن التيهان مكانه وأما المرأتان فام غماره نسيبه بن كعب بن عمرو وهي التي قتل مسيلمه ابنها حبيب بن زيد واسماء بنت عمرو بن علي فلما تمت هذه البيعه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يميلوا على أهل العقبه باسيافهم فلم يأن لهم في ذلك وصرخ الشيطان على العقبه بانفذ صوت سمع يا أهل الجباجب هل لكم في مذنم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن زيد أنا والله يا عدو الله لا تفرغن, لا تفرغن لك ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن بيننا وبينه الحرب منكم فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليستاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجلبونه بجمته حتى ادخلوه مكة فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة فاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان اول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامراته أم سلمة ولكنه احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي أقام بأمره لهما وإلا من احتبسهم مشركون كرها وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وثاق الذرار والأطفال والأموال إلى الأنس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة مشوكة وبأس فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من اهل نجد مشتمل السماء في كسائه فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم براي والشيخ يرده ولا يرضاه إلى أن قال ابو جهل قد فرق لي فيه رأي ما اراكم قد وقعتم عليه قالوا وما هو قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم يعطيه سيفا صارما فيضرب له ضربة رجل واحد فيتفرق لمه في القبائل فلا تدري من معد مناف بعد ذلك كيف تصنع ولا يمكنها معابات القبائل كلها ونسوق إليهم بيته فقال الشيخ لله بر الفتى هذا والله الرأي قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره أن ينام في مفجعه تلك الليلة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا فقال له اخرج من عندك فقال إننا هم أهلك يا رسول الله فقال إن الله قد لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا وجاء رجل ورأى القوم بوابه فقال ما تنتظرون قالوا محمدا قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن معاص وعقبة بن ابي معيط والنبر بن حارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن علي وأبو لهب وأبي المخلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناعم لي به ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه من قريش وأمنه على ذلك وسلم إليه راحلة هما غار ثور بعد ثلاث وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافه حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا فقال يا أما بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر فإذا كان السحر سرح مع الناس قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت اسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب وقعت أقطاعة الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة فلذلك يقطبت ذات النطاقين وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في اعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحره فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحره ثم قال انزل يا رسول الله فنزل فمكثا في الغار ثلاث ريال حتى خمدت عنهما نار الطلب فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا واردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره فلما مروا بخي بني مدلجين مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه ففطن بالأمر سراقة ابن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه فقال بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة ثم اخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه فلما قوب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الانتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أديم وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر وعرض عليه الزاد والحنان فقال لا حادث لنا به ولكن عمي الطلب فقال قد كفيتم ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هنا وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما فصل ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي ام معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتوي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما عوزكم القرى والشاء عازب وكانت سلة شفباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاه يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال هل بها من لبن قالت هي أذهد من ذلك فقال أتأذني لي أن أحلبها قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسم الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رو ثم شرب، وحرب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا فقلما ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق اعنزا عجفا يتساوكن هزالا لا نقي بهم فلما رأى اللبن عجب فقال من اين لك هذا والشات عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله إني لاراه لا صاحب قريش الذي فطلبه سفيه لي يا أم نعبد قالت ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن خلق لم تعبه ثجله ولم تزر به سعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور وأكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت عليه الوقار وإن تكلم عليه البهاء أجمل الناس وأنهاهم من بعيد واحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا غذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنبر ثلاثة من وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفيد فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد هممت أن أصحبه ولا فعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي ام معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من امسى رفيق محمدي فيا سي ما زوى عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي لهنى بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عشاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي قالت أسماء بنت ابي بكر ما برينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكه فأنشد هذه الابيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من اعلاها قالت فلما سمعنا قوله عرفني حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة فصل وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة خرجوا على عادتهم فلما حمي حر الشمس رجعوا وصعد رجل من اليهود على اطم من آطام المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيدين يزور بهم السراب فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرونه فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف أكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للطائه فتلقوه وحيوه بتحية مبوة فاحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل على كلثوم بن هدم وقيل بل على سعد بن خيثمه والأول اثبت فقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ثم ركبا فاخذوا بخطان راحلته هلم إلى العود والعدة والسلاح والمنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة فصارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم وبادر أبو أيوب الأنصاري الى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرني يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالمين بعيد ولا يخشى من الناس باغية بذلنا له الأموال من حل مالئة وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا قال قتاده أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطان نصيرا وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال أريد دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعد بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئاني الناس القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكبا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرخوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوم قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدم عليه بفاطمه وأم كنثوم ابنتيه وثودة بنت زمع زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج وخرج عبد الله إذن أبي بكر معهم بهيال أبي بكر ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة من النعمان فصل في بناء المسجد قال الزهري بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا لسهل مسهيل غلامين يتيمين من الأنصار كان في حجر أسعد بن زراره فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخله مسجدا فقال بل لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعه منهما بعشرة دنانير وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس وكان يصلي فيه ويجنب أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين فعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد وجعل طوله مما يلي قبلة إلى مؤخره مئة ذراع والجانبين مثل ذلك أو دونه وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع ثم بنوه باللبن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقم اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لإن قعدنا والرسول يعمل لذاك من العمل مذلل وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد وقيل له ألا تسقفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه وهو مكان حجرته اليوم وجعل لسوده بنت زمعه بيتا آخر فصل ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المعساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعت بدر فلما أنزل الله عز وجل وول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخات ثانية واتخذ فيها علي أخ لنفسه والثبت الأول والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخات بخلاف المهاجرين مع الأنصار ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الإجرة وعنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخلت أما بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامه كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبه أعلى مراتبها فالصحابة لهم الأخوة ومزينة الصحبه ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة فصم وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر وكان ثلاث قبائل بن قيمقاء وبن نظير وبن قريضة وحاربه الثلاثة فمن الله على بني قيمقاع وأجلى بني النظير وقتل بني قريضة وثبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النظير وسورة الأحزاب في بني قريضة فسن وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة وقال جبريل وبدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود فقال إنما أنا عبد فدع ربك واسأله فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وذلك بعد ستة عشر شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين قال محمد سعد اخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القردي قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرا ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطهنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هذا الله ولم تكن كبيرة عليهم وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق وأما اليهود فقالوا خالف قبرة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبرة الأنبياء وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيره إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله انتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولما كان أمر القبلة وشأنه عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقب له ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهاده بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وحذر عبادهم مؤمنون من موافقتهم اطباع أهوائهم ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وإنما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله, يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يرضون عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم، وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام، وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس، يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام، وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس، فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، ثم اخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم، ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارا، وجعل هذا كله توطيئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة، ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هذا الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاو إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمن وخيارهم فاختار أفضل القبل, أفضل القبل لأفضل الأمن كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل عال والناس تحتهم فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك لأن يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الموحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحرة وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليه بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وبشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون اتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجيبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين فصل وأتم نعمته عليهم مع القبلة لأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخرين بعد أن كانت ثنائية فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة فصم فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار والف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم أنساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب فالله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قوية الشوكة والشد الجناح فألم لهم حينئذ في القتال ولم يفرده عليهم فقال تعالى الذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم قدير وقد قال طائفه إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكه يتمكن بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين